والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. باب المتنوين ذكر الأمر. الأمر نيّة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أقول بابك الدواية ذكر أمر النبي. أما عندك آيات أهانت ليرة الأمر بالزوم الجماعة. والنهي عن الفرقة بل الاتباع يعني الأمر في الاتباع وترك, وترك الابتداع. قال محمد بن الحسين رحمه الله إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا يعني الأكثر من فضل مترادفا طالما كريش هندك جوزيان للنيوانا بكريت بمنه وعشني اوانش لغويه لفروق بمنه وفضله اخبرنا في كتابه عما تقدم من اهل الكتابين اليهود والنصارى انهم انما بحصر هلكوا لما افترقوا في دينهم وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوه عنه إنما هو البغي والحسد الحسد سبب أهم مشاكل إسقى ابن النعم سلمانان همي حسد يعني همي ناس صد لصد حصر بلام أيش له كارس تريكي كانش الحسد إنما هو البغي والحسد بغيت معناه هي ليرى ما بستي بينشيا ما بي حسدا ين جيب جيك حسدك حسدا حسدا أجل حسدك ذلك جيب جيب جيب نكد فقط حسدك اللي خلبي هيا وتوا طبعا حسدك ذلك تنفيذ كده ببغي يعني أجل فرق بين بغي وحسد حسد بغي يعني حسدك ذلك الشديد ك يعني جيب جيب كيف فعل يعني بقول بلانبر ب المحسود أما بغي خوي بغي لقرآن بشوار معناه هاتوا بمعناه الظلم هاتوا بغي وبمعناه معصية هاتوا وبمعناه حسدش هاتوا وبمعناه زناش هاتوا بغي بمعناه ظلم لشان آياتيك هاتوا ليك يقلو آياتانا باسكين فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي الآية تاكو تاكو تاكو. لحجرات آية نو فإن بغت يعني ظلمت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي تظلم بغي بمعنى ظلم واروها بغي بمعنى شيئة بغي بمعنى معصية وكل سوري يونس هاتو فلما انجاهم إذا هم يبغون في الارض يبغون يعني عصون يعني مطلق المعصيه حمو يقدر تو يبغون في الارض اما بغيبه معناه شيء معصيه بغيبه معناه حسد شات ولا قرانا وكو او اتانك اسا مؤلفه هينا تو اتك زوري هنا تو وهروها اتك تر واظلم اوني هنا وتوا. وكل بَقَرَاهَتْ آت نود بسم اشتروه به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بَغْيًا يكفروا بما أنزل الله بغيا ببغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بما أنزل الله بغيا أي حسدا أما بغي بمعنى, بمعنى الحسن وتعلم بمعنى الزنا يعني بغي بمعنى الزنا وكل السوري مريم هاته آيتي بستهاشت وما كانت امك بغيا بغيا يعني زانية قابو بغي بمعنى قمت شارع ديت اوك الليلة مبست معنا انما هو البغي والحسد الليلة عطفي كدوها عطفيش يفيد المغايرة جاءت المغايرة اقر لابين حقيقة بي اقر لابين اوصاف بي تفصيل هاي لسر عطف بلان اوك الليلة هل مبست الليلة بغيش انما هو البغي اقر بغيش ليلة حسد نبي راس وراست يعني أو كاتب بمعنى الظلم، يعني بمعنى تحقيق الحسد، بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم. يعني خوي دائما كي خلاف درسبي. حتى علم النبي شو هي شئنيه. بياكل زانشون. بعلم كي توزش تيكي زاني أم من لأو من لأو أعلم من لا أو أو أعلم من لا أو أعلم ترى. الدواء علّم ديت. بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم. فحملهم شدة, فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا الله عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة الفرقة مصدرة فرقة فرق فرق فرق يعني التفرق مصدر أما فرقة فرقة اسم اسمه بو فرقة أقل فرقة كاب باطل بنيان حق سأهل سنة فرقان يعني فرقان فرقان فرقان جيا جاء أقل باطل بنيان حق بان فرقان فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة كابو فرقان مذمومة بس فرقة مذمومة فرقة التفرق ونهانا عن الفرقة وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة وأمرنا بلزوم الجماعة وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة بويترجميناكم مشكلة أسهل الحمد لله فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله هذا اللي وأنا من بزكة والله الموافق لنا إلى سبيل الرشاد قيل له يعني قيل لهذا القائل ساذكره من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علم الذي علمنا الله عز وجل نصيحة لإخوان من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائل المسلمين والله الموفق لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله تأكدنا بس قال الله تعالى في سورة البقرة كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أو شاهدك بغيا حسدا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال تعالى في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال تعالى في سورة يونس ولقد بوأنا بني إسرائيل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا اختلفوا حتى جاءهم العلم مشهرهم هرهموا رجالين علم دعي علم أنشى خرابون هو أبي علم وريابي كام علم فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف نازر بقاعد بخرين ويانشون أو نقصوا التنوكي وانيكا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيما بينهم ولولا كلمة سبق اسم الربك ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى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 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمه قال محمد بن الحسين رحمه الله فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا فبغى يعني ظلم ظلم كتش من جراء الحسد من جراء من أجل الحسد حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا فإن قال قائل فأين المواضع من القرآن التي فيها نهان الله تعالى أن نكون مثلهم؟ حتى نحذر ما حذرنا من الفرقة بل نلزم الجماعة حشنا نكاميك قيل له قال الله تعالى سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى في سورة الأنعام وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ حَامِيم عَيْن سين قَافٍ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 كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليهم يشاء ويهدي إليهم ينيب. ماله؟ نسورة قوم كشوع بس آية النور ده. هم. بس هم نسخة إيه ما بتشوف. لما بقتل ما ناسانيا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 قال محمد بن الحسين رحمه الله، فهل يكون من البيان أشفى من هذا عندما عقل عن الله تعالى؟ لم رنتر، وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة، ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتاب أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه أبي روداء اختلاف. اه يعني كسكشتك بفهمته ولا قاي تعالى تيبقى على اياتك اني خوي تعالى ثم علموا ثم علموا ظل مال صديق ثم علموا رحمنا الله وإياكم ان الله تعالى قد اعلمنا وإياكم في كتاب انه لا بد من ان يكون الاختلاف بين خلقه بو ليضل من يشاء ويهدي ما يشاء، جعل ذلك عز وجل مو يتذكر بها المؤمنون. أأهمل اختلافه درس كده، وبس بوي بقي في الدرس. تكاتجبيني شن الجمراع، ده بيليب ترسي توق كده ويشاكب كي بوي أوي أونك. فيحذرون الفرقة، ويلزمون الجماعة، ويدعون المراء والخصومات، أأهمل انحراف ومنحرف كمال خلافنا أبيني. أبي, أبي أتلقي أوي أوان، أوي أواني واليا كده تقول خد لوان هو أن بيبينو بأخذ بريال هذا ويدعون المراء يتركون والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون فإن قال قائل أين هذا من كتاب الله تعالى هالكسر بالسركا بلى عملت شوية عميك أليت للتفرق كونوو الزم يعني لزوم جماعة بكونو أنا واختلاف هرهايا قيل له قال الله تعالى في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم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 قد تنوين نصب في القران شو انا؟ ها؟ راس القران كانه راس للذاكر ما وذكرى للمؤمنين بس شوف في هذه الحق حق وموعظه تو اقرؤكم نحو بيت فموعظه وذكرى للمؤمنين استغفر الله اكيد غلط ده ثم ان الله تعالى اما نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتبع ما انزل اليه ولا يتبع اهواء من تقدم من الامم فيما اختلف فيه ففعل صلى الله عليه وسلم وحذر, وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى في عنبري خاص الله الله عليه وسلم تحذير قال الله تعالى في لو شواني قال الله تعالى في سورة حاميم الجافية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة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 انهم لا يغنون عنك من الله شيئا وان الظالمين ما بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين ثم قال تعالى ثم قال الله تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون قال الإمام الآجري حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية ابن صالح قال حدثني معاوية بن صالح بزاك الله قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلح عن ابن عباس في قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وقوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وقوله فتقطعوا امرهم بينهم وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال ابن عباس أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى أم حديث حديث حسن؟ برأي مجادلة حديثك حسن أما اسنادي حديثك الله اسناده حسن اسناده حسن لا ظاهري حديثك انقطاعها يا. الله ظاهره الانقطاع لأن علي بن أبي طلحة وهو مولى بن العباس المتوفى سنة كذا الف يعني 143 قال عنه الحافظ ابن حجر أرسل عن ابن عباس ولم يره قال انقطاعك لنيوان ابن عباس وعلي بن أبي طلحة هيا طرام لا لا حاشيكا محقق أو صحيفيك علي بن أبي طلحة هيبوا صحيفيك صحيحة وعلماء اعتمادا كدوثة سري ونقلا كدوى بتعبت علي إمام أحمد وثيتي بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحه لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا صحيفتك تبي كلا يشتري شنوسي ولا حديث لا ت أجر لبغداد والسفر كي مصر بتشد او أو حديث ثاني كلو صحيفة داهية كيشذرينك دوا ام صحفيا كرواياتي اكاد علي بن ابي طلحة رواياتك عن ابن عباس ومعلوم شاء علي بن ابي طلحة كأو صحيفة رواياتك ذكري شيناكا ذكري بين خيو ابن عباس ناقط كان نشكد نشبيني و كابو منقطعه كابو ضعيف ظاهري سندك ضعيف ديرا فلام علماء هاتونا دع اي وكان متابع وصبر من ان او انقطاع كذيها واسطها وقد اعتمدها لكون الواسطه بينهما معروف وهو اما مجاهد او سعيد بن جبير يعني علي بن ابي طلحة لو صح صحيف لو صحيفه اشداك الروايه نال عن مجاهد يعني عن سعيد بن جبير معلوم إيش إجلواني هر كان إجلواني بثقة بوه إمام البخاري إعتمادي كنترسر الصحيفة كي علي بن أبي طلح كور حديثك لعلي بن أبي طلح وهذا لناو صحيفة كدا أبو علي بن أبي طلح شريوتي كاد لابن عباس وذكرى مجاهد وبياء بن جبير نفير هر صحيحة برضه بمرجع بدوي أوان بس هذي صحيحة برا بخاري بوش اللي ناو صحيحة أيهانات نالي حدثني فلان بن فلان بل ليث وروايتك لبلو أم نسخة لا يشعب وهذه النسخة كان عند أبي صالح كاتب الليث أبي صالح كعبد الله يكري صالح للا يكاتب الليث بو. أم حديثي أم, أم صحفي روايتك دو أمشي لا بو بخاري لبلو ابو صالح لسر شرطي خوينيا بلالله لليث وبردوان لسر شرطي خويني كانت الروايتي اكاد او حديثانك للصحيحات هنا بمعلق روايتك لابد شيء لابد ابو صالح كلاس الشرطي خيني كوابو امامي بخاري بمعلق بي هناك كوابوه كشيل نيوان كشيل لقل نيواني علي ابن ابي طرحان لقل كدانيا ابن عدباس ثانيا شون كواستيك لبداها شيخي اجري حدثنا ابو بكر عمر بن سعيد ال أو او سعيد النيا ابو بكر عمر بن سعد ابو بكر عمر بن سعد او سعيد النيه سلناه كتب كان زور قرام زور بدوايا متابع امك بما كري عمر بن سعيد سعيد ثاني يكشيكي شكيب شيكي اجربي بل عمر بن سعد عمر كري سعد, عمري كري سعد. شيخي اجوريه وكو خطيب لتاريخ بغداد ده تاريخ بغداد بتعب كي بشار عواد معروف ضبطي كدو عليه عمر بن سعد شيخي اجوريه وليش ده خطيب عليه كان ثقه كان ثقه بلان عملي كريد سعيد اتش بده محققه يجي حسين أوتوه جاء قرطيسية جاء سعيد بيان سعد بيتوك يا شو مالنيه ما بعوشي عمر ما ما بسته أبو بكر عمر بن سعيد قرطيسية أبو بكر عمر بن سعيد بن سعد بألمي ما دام قرطيسية ما دام شيخي أجرية ثقة أوكي شو ماله ونيه لكتاي لكتاي بابكي عليه قال محمد بن الحسين هذا ما حضرني ذكره مما امر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلزم الجماعة ويحذر الفرقة فإن قال قائل فاذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك قيل له نعم واجب عليك أن تسمعه يعني واجب أن تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة وتستعين بالله العظيم على ذلك أم حديثيك باسمان كد إمامي طبالي روايتي كدوا وكوخي لحاشاكش اللا لا بركي أودي ونسيتي وابن بطة في الإبانة نسيتي وذكره والحافظ ابن كثير في التفسير هروها ابن أبي حاتم بيش لتفسير كدوا روايتي كدوا لا لكايش روايتي كدوا في شرح أصول الاعتقاد أمني هنا وامدوانين هنا وزياد أبو أمينتوا بسي حسد كاين تمك ليربو مدرك اللمبابا حد شي طوشي مسلمانه ولا شيا حسد عندك شنو نسمي حسد غير كاد ما بها ماوى حسد دردي دردكان دردي دردكان حسد حرم علماء بيرندا وندوي داء يعني حسد لخوة تحرسر بك أم جانا جانت رأى أم بس بزعني حسد حسودية نبكس جانت رأى يعني شوما الله كابراتي يعني هنا تهالا يعني توب بيساتي هالا يعني توب زعين أنجانا بوتي خوش داعون دوي وعرض خبيث دني يدل على فساد الدين وقلة اليقين وما زال صاحبه صاحبه كدرا النفس نكد العيش قليل الانس يعني دائما ما خوشه تا الله دلب بيس يعني دينك كما يقينت كما هم معنى رفيق دنيا عم جيان د لاوزو عمي حسوديه عمي حسوديه رازيبه خويا تعالى حد شي دعواته رازيبه, رازيبة تجيّنهم لنا خوشة مثال، هر كسيك حسود بيت قناعتيني، وواصل يعني الطمعة يعني الطمع دائما تويش هوا في معنيته هي اللي قل كيا فهو حليفهم وغمه له وشنا خوشت، ولا ما فيش إن ظالم في زي مظلوم ظالم في زي مظلوم زالما في زي مظلوم ان جاء وابساء يك كم تاون لااسمان حسوديه يك كم تاون لاارزه حسوديه اول ذنب عصي الله به في السماء يعني للابشاره طبعا و ذنب عصي الله به في الارض اما في السماء فحسد ابليس لادم معروفه حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين حسد دنيا زوي فحسد قابل لفحسد قابل لها لا إسلام وبالحسد كفر من صناديد قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم هل بره حسدي صادق واي لا تندين ذمي حسدي وحسدي كدو. أم الناس على ما آتاهم الله من فضله وفي أغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم نحن دين حديثة لا صحيحين وغير صحيحين أفرمير لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحلوا لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام مثل لبر أويكوا لم لب حديثنا جاتيا بأعلى الله خم من لبر, لبر خمنيا بس لبر من هاجكا رقم له كل دا تتوخد شاء لسركة المهم لحديث مام محمد حديثك هاتو إن صح جالي شموتي يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجن أعلم ريقو كسي ديد إسا خلقي بهشتا وكسا بهشتيا فسئل عن عمله دائزان فقال لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا غشلا كزناكا حسوش بكزناكا على خير أعطاه الله إياه ورثمان أحمد روايتك إن صحة تحقيق من كده داخل كاو دائما حسديش ببكشي أبرد والناس لا يحسدون إلا أهل الفضل والمكان الرفيعة شعر غلتي وشكوت من ظلم الوشات ولم أجد ذا سؤدد إلا أصيب بحسدي شكوت من ظلم الوشات ولم أجد يعني من بعتقد مشكلة حالي خلنا ممكن نبتدي نقول ما شيء خلق, خلق ولم يعني صاحب مقام ومنصب هل, قرآن لبركي قرآن لبركي قرآن لبركي هل قرآن باش سبحان الله شو شو هن يشكو كمبارد ذا سعداد إلا أصيب بحسد إلا مجمعين دين كان يعني حسد لازلت يا صبت الكرام محسدا كم أبوه يتكلم مني بحر خلق حسدين في أبوه والتافه المسك المسكين والتافه المس غير المسكين محسدي حسدي في يان الشعراء ويان وفي السماء نجوم لا عداد له أو هم يؤثرون على السماء بذن كيو كيو خلقان وما خلقان بس الكعداد جو ركام وليس يخفوا إلا الشمس والقمر ابن القيم رحمه الله أفرم والحسد خلق خلق نفس ذميمة مضيعة ساقطة ليس فيها حرص عن الخير يا زلامي حسودي اوات خوي نتوان نتوان نفسي بيسه نتوانه كسي شي ساقط كسي كي النزمه لبره خوي نفسي نتوانو ضعيفه تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها انجح حسودي او اوات كتوانيها وتتمنى لأن لو فاتها لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم بويا الله با اجنبي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 فلا منافس مسابق النعمة كذا منافسة تقتطش الشيخ سالم تيمير رحمة الله في حسد المرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس ولهذا قال ما خلا جسد من حسد الله هم ممكن سيحسديها لعوض دريونية هذه تاعها حسدي, حسدي بس يعني اشتكت هي بالامر او كيزر حزك او ينبي توخذ به والله معرون لكن اللئيم يبديه والكريم وي والكريم يخفي اويلين بيت كبره كسي تشكوج باحترام ولازمياء دري يا خوي كوا هي كابو ابن حجر رحمه الله يقول الحسد وتمني زوال النعم عن مستحق لها ان حزك مستحقي نعمتك حزق نعيمك ام يترم حاسدك حزق نعيمك نموين الرياض الصالحين في معنى الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا لا مختص منها بالخاصدين ابن قدامه فرمى اعلم ان الغيظ اذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع الى الباطن بون من رقد لك سيكاته يشتيك برامبرك كاتي كنات واني اوشتيا انجا بدي انجا اقبت كده اخوي تتوى دلد اسلاحاتك بوان كاتي نات واني بيك لدلتا امينته فاحتقن فيه لدلتا اوسيت فصار حقدا او بوحق. وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله دائما رقد له شخصيا حزة كي ليه قسيف ثمرة الغضب كابو حق لا والحسد من نتائج الحق أدواي أوى كوى لدلتها توربون بهالدقد شعبتوه أنجى كيا انجا حسدي عندك العلماء ألين يعني طلبي علم, علم لبر كان تاع رفيق كان تاع سر جزاك الله الله كان قوادح اخلاص, إخلاص بإنساننا ومعلوم كتب علم حسد الحسد المذموم والحسد المحمود حسد مذموم أو حسد حقيقي أما حسد محمود أو لغة فيها حسد بالله حقيقة إصطلاحا حسدني ويسمى الغبطة فرق شانسية الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة من الغير حكم كشي حرام الحسد المحمود ويسمى الغبطة وهو تمني الإنسان أن يكون له من النعمة نظيرا ما للآخرين حزكي أو مالي تجبد أو فلان نعمتي تجبد مشكلة أمش شرعي جائز لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فصلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وكل الصحيحين داته حسن البصير رحمه الله فرميه ما رأيته ظالمًا أشبه بمظلوم من حاسدٍ يعني هيك ظالم يقول نبيني وبلغم بشد يظلوم وكو حاسد حاسد دائمًا يعني يجي مظلوم والله أخوي ظالم يخلق دائمًا خمو خفت بجاريه وقال الجاحظ عن الحاسد لا تبي كيه جاحض لبر أماني علمنا وهي المعينان لابر لا علماء أهل السنة النية حخبرين قال بعضهم لكن لبر أمانة علمي لاكتبي شيء لا لا اكتبي شيء لا الحسد والحاسدين أو عبارة اكتبي شيء لو دلباري حاسد الله هو الكلب الكلب استجهر كلب الكلب والنمر الحرب فلني الشركة والسم القشر يعني جهر القاتل والفحل القطم من حيوان هي قطق والسيل العرم إن لا فاوك أماك تيكد أوكيد يعني المفسد إن ملك قتل وسبع تسيب تشيك هذا يعني أكجي وسبعك أو طالعنك وإن ملك عصا حياتك موته وثبوره. ثبوره تبجهد او امليه تبجهد او بخير حياتك موته و ثبوره عرسه وسروره تزورك تزور كسه تاخي كاتب مومسايا كسك اهل سنة اهل خير اهل صلاح لخود و حزكي او بيبه او اگر اشتري بسر بيبه او بزال. أقدر لبر مسألة كذا وموتك والسرور يصدق عليك كل شاهد زور دروزن زود دروزن بينا قصبك ما فيك ويكذب فيك كل عدل المرضي كشي عدل اقصيك كاذب الله لا يحب من الناس إلا من يبغضك. كي خوشة أو يك الرقي له توي أو يخشوا شوية. ولا يبغض إلا من يحبك. رك يعني رقي ليش لسجني إلا خوشة لسجني تونا به. إنك غير سالم منهم. خلينا نتش رحلش هذا خلي حلي جنية. ما يجيبوني شوانية. هكذا كنت تنزل الدرن بثانبوبتنا إنك غير سالم منه إن نجاة اللي نابع وإن رفعت القذى عن لحيتي على ريشي باك في سي لسال ريشي باك كروه ما دمتو حتى نعمتك بيضا نعمتك أنه رواز النعلي وسويت عليه ثوبه فوق من كبه الله شاكتك بباشك دبان شاني كراسك بدبان شاني وجوان ريشي كروه إنك ولا بست ثوب الاستكانة عند رؤيتي، الليل لكانتك توأبني خد كزك خد مخا المخ، حرم هذا بزانت ونعمتي أرقب الله. واغتفرت له زل بعد زلتي، الدواعي كان يش لي خوش بيتو هي تشجناك برعمبري أرقب الله. واستحسنت كل ما يقبح من شيمه، حد شيء صفته أخلاقي هي خراب كان يش تو بيجي تاج شعيب جنية، بس بزاني بدخل النعمة أرقب الله. وصدقته على كذبه بانه يمكن ان يكون على من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هذا من يمكن ان يكون هناك من أحسن ما تكون عنده حالا كي لا أباشر أقل ما تزيد مالا حتى مال سامان النبي وأكثر ما تكون عيلا تا منال زوربي يعني بون من احتياجي زوربي بي وأعظم ما تكون ضلالا حتى توصل للشيواء بلندنيا ستلقل دانبي أوي بي خوشة وأفرح ما يكون بك كيد الخوشة أقرب ما تكون بالمصيبة أحد تود للنعب تم الصبابة الداتش بسنة، تم الصبابة ليكي كتير يشيش ليكي كتير عوا، أنجأ أو كيا، ذا الخش، وأبعد ما تكون من الناس حمدًا خلاش شيء مدحناكن، باسدنكن، ثناء دناكن، زمدكن أو كاتضل يفي خش، فإذا كان الأمر على هذا، إذا جر واب، تشون نجر نجر حسود الله، فمجاورة الأموات، كذي لجام مر مردوكانة. و مخالفت زمنه لگال پیرو پکوتونا خوش کانه و لجسینانو به جدرانی بچی لگال دیواره دانشی لگال درو دیواره دانشی خودی تپال دیواره کو فکر زند بینه و مصرف مصرفانی و آكل قردنی میمون بخوی و ریخول بخوی دولا قطعا الله چنی کس نهی خوشه پیسه اهونو من معاشراتی مثله و اتصالی به يعني أوعى سنترب شيء لقى الحسود شو الحسود أوعى شافعي رحمة خاله بيت أفرم نقلة كبيرة وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها الله لاهم قال هم كسيك تعني محل كم مدارات يبكم وخم بجون جن بالعام خم بجون كردن لقل ح الله يزول ناكري عزت وعز منالها يعني يعني بقول قلة المدارات لم يمكن وكيف يدار المرء حاسد نعمته عشان لقلك هكذا هلب كي كأو حسودية بون نعمتك هاتا إذا كان لا يرضي إلا زوالها يعني الرازين نابت إلا بئون نعمتيك توها تأبى نمينا شن نشانك بس كم نشاناني كحسوديتي كي ترصدوا أخطاء المحسود بدوي غلطة كان أبقره حتى إذا رأى منه زلة أو أفوة أشعاها على الملأ غلطي كذا وايوت وايوت وايوت وايوت وطار بها فرح ونشرها في المجالس والأماكن العامة ما استطاع إلى ذلك سبيل مايكي من شانه كان أما مرجني هاركسي غلطي هاركسي كشي باس كليما بيجين حسودة تجاري وهي غلطي كشي مجرم زالم مبتدع منحرف باس كي الله. اما لله اما لقل او شاء غلطي خلط بس اكيد بفعلا غلط به فعلا مبتدع به فعلا وابه ان جاء به فعلا بي خشبت بين مسلمات كيوتنا غلطه دو يرتاح قلبه اذا سمع احد يختار كسر غيبتي اكاد ليه مرتاح ويقدح في صاحبه المحسود فلا ينهى كسر غيبتي كسر اكاد ليه فيه خشب وربما أوبأ أومأ بإشارة تدل على استمكاره لما يفعله المحسود وقد يعرض بالغيبة كأن يقول إذا ذكر له حال محسود فأنا أتبع في الله كثيرا ناجع على والله وعيا الله السلام نسأل الله السلام والعافية وما طبعا نقول في الله اللوانية كثيرا هارف فعلا براسج قال الله يهدينا ويهديه لا نريد الا ان نختابع. لا نريد ان نختابه باغي بنك حاجناك مغيبتي بكم مغيبتي ياك قصيفيا جاري واهيا غريقتي غيبتي محسوده كوكبات تامام علاماتنا لا اولو مدح مدح بوي خل مش منصف قال لا فلان نحسبه من عباد دون انسان هيك خيره كفلانه ك لكن هم زوج ظالمين عجين لكنهم مهمله لما جلسها عجين لكنهم بس مهمله الزعنهم يكسر شي كيتو وازي له غير لكن انشي جاهله وايا ابو نجنايت فلانة في ساره اوتا ايوا باسي خالصين على ميسيم كاتيك حاسب باسي كسيكي لا يغيد أم في قرجة يتضايق الحاس إذا أثني على أخيه هو يسمع وكأن هذا الثناء يقلل من شأنه وينقص من قدره يعني من قدره يقول بابا باش بيز فلان كسبي يا باش توب اللهم زيت وبارك عليه أقا أهلي سنب أهلي بالعجب هربوا يتياما لكن مش ميجب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 المهم، جاري واه اتياه مين الله فلان كس شهري يجاك؟ دلني نخوشة فلان في فلانة فيسارة أوها قصلا سلم يدي كبرع؟ إذا أو, أو هي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 أو هي رازينت وكوجرنا على عبد مسعود لا تعاد نعم الله وليابا دجمناتي لقال نعمتكان إخوة يا مك أو نعمتك كسي شرك. قيل ومن يعاد الله قال الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله أود جاءتك لك المعمة لكي كذا لو سببانا عجبة عجبة طبعا أم أمي ذنوبة أمي معاصية أنت تخذ وخذوا مهم بيتك في الشاول خذوا مستحقي هموني علم عقل مال فلان منصاب شيء هاتش قد وم كاتك كسيك كا... لتوباشتد انجحزك وانا بيت عجب التكبر والعجب بالنفس من عجب بيه من فلان ومن من ومن من وابا النفس نفس هي يعني نفسكِ نفسكِ بيسة بي بي يعني حزيل خيرني بوكس. يتر تربية عائلية خويتي بون حول يداه يعني رازين أبي بيج خيرك يعني نفسي برعب بخلكي بيسة خاله كتر درك بون لنا وكم الله كسانك متفوق. لقال سيكدان كده علمي علم زوزورة. حفظی زور زوره، مالی زور زوره، بانمون جوانی زور زوره، حاشیه انصرت بعدی زور زوره، باید آواه کار، حب الریاس حس کدین واتو چی بید، پستی فلانی بدست بی، یعنی ابی محاولة امسا وانه بدایی، اگر داینکی اد بعد با آم حسودی و آم جورنا خوشی يجب عليك التنافس في عمل واحد وكذلك يجب أن تكون ملايك لقى طبيبية كمشكلة بابك هناك علمية ونحن نعزانية هل يمكن أن تكون هناك فقط؟ في لا سينما رشيدي دو من دو چو پیار معقول تو ماموستای تو دولاقدت هم و خیلی ریه و چیه و آنها و جی سعی دکه آنگلی واره ولی و جی اح من اگه سیم ما چیم بدردش و جی اما لعنت و بابا و یک نازنین آنها و یکی و جی لونی گنچه ماموست بو چی چی کرده بو چی و اشارت آنها و جی کارگر تو نازنده تعریضی کرده جی استی پیا که تعرضی که دیما ما استعرض یعنی چند؟ تو جمعیت نخوایند و جمعی کافیه چند حیف کافیه؟ جمعی جمعی. وقتی میدونی چون ما دستهای دیدی؟ ده؟ یه‌نامه دادی؟ عیب نکیله خدا نه و شی جمعی چیه؟ و کی؟ و جمعی زنی؟ یلا. وقتی دیگه کودم رو لیانم کرده و آد جان روشته. التنفس فعال واحد. بس انتهاجیله گفت فلاح لگم فلاح. دائما. ملاه لقى عالم عالم وعزلة قى خالطين بدل تو سبحان الله تبوي ال كان مشارق بالاركستر ورياء وزلم بقى رياء قال له مشكلة رزقك تياري دسكوت مثلا فيتر مثلا محدد وعيكا سيكتب وحر وآساني تيت او ناوه خريكا وردا وردا وشيركا تقاروه بوية الخوف من فوت المقاص فإذا كان الحاسد مشتهرا بأمر حتى صار الناس يتزاحمون عليه بسببه وصار اسمه مذكور على جميع الألسن واشتهر أمره ثم برز من يساويه أو يتفوق عليه في ذلك الأمر تراه يحسده أنجلس بيأكد بله، أوش أسبابه كانه، بلان أضراري زور زولا، بس يجنك لي، أمم أنا يكشف شاعري تريش تنبهك خير مواضيع، أي حاسداً لي على نعمة، أتدري على من أساءت الأدب، أو كسيك حاسدين بي أبي الله شاعر. على نعمتي لسأل نعمتاني كخداوتي أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب فاخزاك ربي بان زادني وسد عليك وجوه الطلب يعني هنا بركت علامات وشتيت الجزور هي عموما شته یی خوشی تاب و نازن ملشیه بهت شعریک بو یان دکل علما الله اگر خواهی تعلق عقوبی حاسد بدات دستم بلی به حواسی خود حاسد بدات الله علیم هر آویک خواه دعوتی حدی در عقوبیتی پنادم هر آویک خواه دعوتی کلی او بسیم خوش منکر کدوم الله ایوب پلتنا صلى الله عليه